إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي إلا فاحول مهتد وما يغفر لمن تجد له ولي مرشدا أشهد الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ما سلكوا فاسدا بشنات النعيم وحدها وينبأ النبي صل الله عليه وسلم جهيم الله على محمد وعلى آل محمد كما صلّي على إبراهيم وعلى آل وبارك على محمد وعلى آله محمد على وعلى آله إنك عميد بعد كتاب الله وخير الذي دي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمدسين وقدم لإجازة يبلغ المرأة من تلك الأحكام الحاق بحمد بن علي بن حجل عسقلاني دفن مدومة مغبولة كتاب إلا ب في الشتق بردان دبي وعن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء سعد كريم أعاد جيرتون الله عليه وسلم يقوم بإغنبار الله صلى الله اللهم جللنا السحابة طبعا جللنا سحابة. همو همو زي دابروشي. زي دابروشي. كثيفة. كثيفة يعني من بعض على بعض يعني عندك زور بي أبوكا همو اختري زور وقصيتا قصيبا يعني اولا كوا هو تندي تندي رعده الصديد صديد دلوقا يعني بتندي للذات اندفع بالشده وضحوكا تنزم يعني كثير البرق يعني بلش شيء ممطرنا منه رذاذ رذاذا يعني بالاكيو بيتن زور ضعيف نبي تن يعني بقوة بس بقوته كاش نبى قوته كواوي كا ليه ده تن ضعيف. المطر صغير جدا. بلى لا دولا ضعيف. كدولا ضعيف يعني أو نبي تن ناوي الد يعني واحد بس ده يسود جين سود سود جيني تن وسجل سجل, سجل الدلو يعني ويعني كوبا دول كي روكي أو لا بتخواني يا للجلال والاعترام. أرجو دعاك يا روح ابو وانا في صحيح وانا بيقول رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان خرج سليمان صلى الله عليه وسلم يستسقي فراى نمله المشرقيه على ظهر يا رافعه قوائمها الى السماء تقول اللهم انا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا لقد سقيتم بدعوه غيركم رواه صحه طبعا هديها ضعيفه طالما معنى هكذا صحيحة. صحيحة؟ يعني حيواناتش هو يتكلم، توعي دكانه دفارينه دخول في البرزجان. البالان أور أوه ضعيفة أو استناده وروحته ضعيفة. أبو رضي دشيتوا رضي خاله سبي كبيه كم نبي الله عليه السلام درتوا لو إني ساعات إيش سكيبكن نيش بالانةكن صحيحة فرأى نمله مسترطية على ظهرها من جزيرة جديده سبقتي رافعة قوائمها إلى السماء فيكان يمد أثمان بلس كده هو يقول اللهم اللهم يعني يا الله يعني اي خداي إن خلق من خلك أما كمالك دوسك أو كان ليس غينا عن ألا عندي؟ قال ارجعوا فما بجرينا لقد سقيتم بدعوة غيركم خواي البرجر باران اللي ب قال الله روا الغليل ياشعل عليهم ضايق لنا عن رسول الله وتعالى عنو أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهره كفته إلى السنة أخذوا قسم بعبس الله أن ان عليه وسلم صلى الله عليه وسلم استسقى يعني دعائك ذلك المطارد للسقاء فاشار بظهر كفيه الى السماء بظهر كفيه انت بجاي فقولت اوهى لمن دعاء دعاءه هذا كذا اول شيء خاصبه من النار وهذا كذا ما هذا اللي مزيوتك هذا سيال بخواريه لا لا بخي بد صار في اسقاع دسي وادي دكاتو نغ وهذا هو الطريق الدعاء اذا كان لثي الضرر اذا الضرر اقول يا قياسه قياسه الفنيه والله ما لا انسان بس نبهه نبهه بابو عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه لبرتزل الانيه شو بيغنب نفس يا الله ما بك من النار لو ناس جواه اللي نخليه قياسك لو يفحص ده. أقول بقى في خبر لا موجي كان كدعاءنا ذكر. أقول دعاءك لما دك إدار بواء. أقول ليه نجواي ما دم ليه وين أكيد ولا دي يعني دي على قياس ناعم باب الله عن أبي عامر الأشعبي رضي الله تعالى نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون من أمة يقوى يستحلون الحرة والحريلة. رواه ابو داود وصلى في البخاري. طبعا البخاري الأول لا. مؤلقات بخارية عندك غير صحيحة أبو عملي أشعيار زي خوات اللي في الميتين كبيغن بجثة في الميت اللي هي كلنا من أمة أقوام راجل لأمة من هم قوم يستحلون كقولي يستحلون يعني أو دي استحرامة ملام أوان بح يعني دي كان حلال أه لا يقولون سلها حر حر هو الحديث. آه ده مشكلة أنت أبو شهين يعني حد بقول حر و الحديث انا حديث انا حديث انا حديث زنا حديث انا حديث انا حديث انا حديث انا حديث انا حديث انا حديث انا حديث انا حديث انا حديث انا حلال لك بلا المتعه لو قولت بشني دولا هدي دوبل بشتغل انا افرز دينه هدف ششني مال حليز ما اجيب عشوائي اوليشن اوليشن بها دو او اوليشن ميت اوليشن ميت نجد بين غز شكه يدل على ان فطر على الدعاء يستحب الاستسقاء يدل على تحريم الزنا وتحريم شو اللي قالوا بخاري في البخاري تحريم وتحريم الخمر العرق والمعازف الموسيقى والدف حرام لانه من المعازف المستحيله لان جاء ربع كثير اللي قالوا على ماسك هو خيط الدقيق والتفر النازم دون, دون اما, أما عايز عايز عايز عايز عايز عايز عايز الياف تتخذ من اي بخير. الخشب او القطن القطنية اي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 طيب وعن عديف رضي الله تعالى عنه قال نا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلب من آنية في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحلي وديباجي وأن نجلس عليه أو البخاري عديف يقول يا مال زاي قال سيد فالمتن يا قم بريك وصل منيك جلست عيب خويني لو برداقيا دورك زيربي ينزل بي او ذا زبرداق زدولكا ثقاب شي باور مثلي ونأكل فيها وكذا هم ونلبس من من او او ونجد نجلس عليه لسيدى بنشين عديل بحري ويعتقدون ان يكون الله صلى الله عليه وسلم يقولون ان يكون لدينا موبيع اصبعيني الله يكون لدينا او, أوي أوي أو, ثلاث أو أربع متفق عليه وسلم عن لبس يكون لدينا موضع او هل هو او او او او ولكن لن تتمكن من قبل ان تتمكن من قبل ان تتمكن من قبل ان تتمكن من قبل ان تتمكن من صلى الله عليه من رخص لعبد الرحمن من عوف ان في قميص قبل في سفر من كانت بها من لقد كانت هناك عمليات مختلفه في المدينه التي تتمتع بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها زبير بها عوام بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها قميص بها بها بها كان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 أنا أسمع سيدنا غير الميم أما أروه بسمع حتى نوع من الجورة بيجور حكي على خروش خروش من حكا أو لوي نوع وعن هو رب من الجربي عليه علي رضي الله تعالى عنه قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيره فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين النساء متفق عليه لا يقصينه سيره لا سيره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 وعنبي موسى الأشعير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحيل لإناث امتي وحرم على ذكورها أمن زير زيو لبقى أفتتان حلال هذا كم؟ زير زيو وحرم على ذكورها بلان لذب يعوان طبعا دي هو هذا شيئا بس ولكن ما شيئا قريبا؟ لذلك أخبرت بمي صلى الله عليه وسلم لمن كان يؤمنه بالله واليوم الآخر فلا يلبس حليلا ولا ذهبا ليرك قصدي أعرفنيه شغل بعدين مطلقا لكن زير رزق له لو أعرفه له أعرفه لو بيعرفش مالهم بقولنا لو يأوتني القاضي كاش سعيشة أبو داوود وبناميمحمد ومسعود المذيع وشغل بعدين بسحيد عليه كهات اللي بعدين القصدي في هديه ما بزاني حليتي عام مو خاص مانه نجا أكثر حكمي رسم بده كهاتا ثلاثة زير زير رزق لبو ولكن يقول لك ان يكون هناك بن حسين رضي الله تعالى عنه يحب ان يكون هناك امر يحب ان يكون هناك يحب ان يكون هناك امر يحب ان يكون هناك امر يحب ان يكون هناك امر يحب ان يكون هناك امر يحب ان يكون هناك امر يحب ان يحب ان يكون يحب بيروح الراز اذا انعم على عبده اقل نعمته شيء بس ان يرى ادرى نعمتي عليه با ودي ودي يعني لون مونه يا اما هاي يقول لي هايت با كثير بيفكر اولك دو با لا قريبني والسعره اللي ما سعر شو ما ما شو دو شباثي سفاش دك ايصراف لا جخدو في الفرقيه ثقافه بضوره قيه يابلا من اسالوا لا يسالوا انت فرقيه لن لازم لا يكلف ما لا يقدر عليه يا شيخ خالد سؤلي زول بالتفسير دك دركابلاج ما غانا شي دعوه او لو انا اجبلي شي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 لا كده بقى يعني المجاري جيب على كي دائما يشوارني عادة يعني على مصر من جيب ورقي جدد اذا قالوا لك انك او تاسيه لك دقيق او يبدو اجازانيه وش ما كاين لبالك خلك كم فقير كان في تكمد بسرعه مساكو لي كزاونيا او مو. بايننا بك ما بك لك ما لو بلاجه تاليا بدون لو غالبا خلي بالدرجه زهري زهري كم ما عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصير والمؤسفر رواه مسلم ذا وتياب المضلع يعتبها من مصر والشام في مصر تيشرش لا توا نيك لو دوري قصي قصي شينكه بناه شينكه شكله من مصر مع مع رنجي زرد خل أول ايه ايه دخل عانشان ده. ده عانشان ده. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ف وبطبعًا يمكن زي ما قالك، أو يقدو لا أتي حتى أنا ك كريتي أبو كريتي بركه، أصلًا كل هذا جزء من بركاتي. sorry. sorry sorry نعند زى لدون ما خسر. نا أتكلم يبيني ما شاء الله ما شاء الله لو لو تبواريش والله ما انا لا بس باباجيا انا ما انا خوي ايوه جان دوزان شاشانيه انا انا انا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال راى على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال امك مرضك بهذا اغواه مسلم يقبس اولديتني دوش ما شيء هو دي معصفرين وعن أو يقليه ليك زاد اسماء بنتي رضي الله تعالى عنهما أنها اخرجت جبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المكفوفة الجيبي والكمين والمرجني بدبيش رواه أبو داود لقد سمعت بان هذا المكان الذي يجب ان نعرفه ان نعرفه بانه يجب ان نعرفه بانه يجب ان نعرفه تقصو تريسكا نه بالضبط يعني شكل في العام بيتن لبوتي لبوهموي حتى أول كوما يدستي أول فرجيني بدي باشمو وكاني بكامله هبوه ااا أوه يا يعني فراحمه واخذوه في مسلم وزاده كانت عند عايش حتى قبض من اللي جا يعيش بعد وفاته فقبضوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها حتى وكون معبو في يغمبر صلى الله عليه وسلم يستعلم للكت أو يعني وذكر لفريك الشهر لكت ستنخلش في السعادة بوها أو ما حصل في يغمبر صلى الله عليه وسلم يبني أمكسك ويقول لكم قميسي مبسا فلان للمرضى أخوة يقول الشفاة من الهدوذي لا والله ما نريم وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة يغرس اولي اللي بكتب لك زياده وفد لجو جمعاي 5 الله سبحانك لا إلا ان لا اله الا انت استغفرت وواخذ الحمد لله رب العالمين